إن أحصيناه في إمام مبين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون.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 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تُوبت الأرض مما تُوبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون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 وَنُقْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَقْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستقعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا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 لا شيءا أي فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون